بين إن طريقة القرآن في إثبات أسماء الله وصفاته تعالى تدور على النفي والإثبات. قال رحمه الله تعالى وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمّى به نفسه بين النفي والإثبات فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون فإنهم صراط المستقيم.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 وَسِعَ كُرْسِهُ السماوات وَالْأَرْضَ وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيمُ الْعَظِيمُ ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حياته وَلَا يَقْرَبُهُ شَيْطَانٌ حتى يُصْبَحِ وقوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت وكذلك في قوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم وقوله دلت قدرته وهو العليم الحكيم وكنا قد مضينا مع الشيخ الشارح رحمه الله تعالى إلى هذا الموضع من كلام شيخ الإسلام رحمه الله قال وقوله تعالى وهو العليم الحكيم وهو يسوق من نصوص القرآن العظيم ما يدل على تقرير الأسماء والصفات لرب الأرض والسماوات بعد بيان أن طريقة القرآن إنما هي دائرة على النفي والإثبات يقول ربنا جلت خضرته في كتابه العظيم وهو العليم الحكيم فقوله تعالى وهو العليم العلم وإدراك الشيء على ما هو عليه إدارة جازمة. العلم وإدراك الشيء على ما هو عليه إدارة جازمة. الله تبارك وتعالى له صفة العلم وهي صفة ما. وعلم الله تبارك وتعالى محيط بكل شيء. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ولا يخفى عليه تبارك وتعالى شيء من أمورهم ولا من أعمالهم ولا من أقوالهم ولا من أخوالهم يعلم ما بين أيديهم مما يستقبلون من الأزمات وما خلفهم مما وضع عليهم من غابره وسالف الأزمات فعلم الله تبارك وتعالى علم كامل شامل محيط غير مسبوق بده وغير ملحوق بالنسيان ولا يعتريه ما يعتري علم البشر مما يلحق بعلم البشر من الآفات علم الله تبارك وتعالى علم كامل شامل محيط هو الأول والآخر فهذه إحافة زمانية هو الأول والآخر والظاهر والباطل وهذه إحاطة مكانية وهو بكل شيء عليم فلا يغيب عنه شيء فهذا اسم من أسماء الله تبارك وتعالى وهو العليم نؤمن به ونؤمن بما ذل عليه من الصفة وهي صفة العلم لله رب العالمين وأما الحكيم في قوله تعالى وهو العليم الحكيم هذه المادة الحاء والكاف والميم يدل على حكم وإحكام فعلى الحكم يكون الحكيم بمعنى الحاكم فهي فعيل بمعنى فاعل وعلى الثاني من الإحكام يكون الحكيم بمعنى المحكم فيكون فعيلا بمعنى مفعل إذن يدل هذا الاسم الكريم على أن الحكم لله ويدل على أن الله موصوف بالحكمة لأن الإحكام هو الإتقان والإتقان وضع الشيء في موضعه. ففي الآية إثبات حكم وفي الآية إثبات حكمة فالله عز وجل هو الحاكم وحكم الله إما حكم كوني وإما حكم شرعي فحكم الله الشرعي وجاءت به الرسل ونزلت به الكتب من شرائع الدين وحكم الله الكوني ما قضاه الله على عباده من الخلق والرزق والحياة والموت ويحو ذلك من معاني ربوبيته ومقتضياتها دليل الحكم الشرعي قوله تعالى في سورة الممتحنة ذلك حكم الله يحكم بينكم ودليل الحكم التوني قوله تعالى عن أحد إخوة يوسف فلن أضرح الأرض حتى يقبل لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. وأما قوله تعالى: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فشامل للحكم الكوني والحكم الشرعي على السواء. فالله عز وجل حكيم بالحكم الكوني، حكيم بالحكم الشرعي، وهو أيضا محكم لهما. فكل من الحكمين موافق للحكمة لكن من الحكمة ما نعلمه ومن الحكمة ما لا نعلمه يعني الله تعالى يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ثم الحكمة نوعان النوع الأول حكمة في كون الشيء على كيفية وحال جعله الله تبارك أتعالى عليها فحال الصلاة فهي عبادة كبيرة تسبق بطهارة من الحدث والقبر وتؤدى على هيئة معينة من قيام وقعود وركوع وسجود وكالزكاة فهي عبادة لله تعالى بأداء جزء من المال النامي غالبا لمن هم في حاجة إليه أو في المسلمين حاجة إليهم كبعض المؤلفة قلوبهم فهذا هو النور الأول من نوع الحكمة والنوع الثاني حكمة في الغاية من الحكم حيث إن جميع أحكام الله تعالى لها غايات حميدة وثمرات جليلة فانظر إلى حكمة الله في حكمه الكوني حيث يصيب الناس بالمصائب العظيمة لغايات حميدة فقوله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ففيها رد لقول من يقول إن إحكام الله تعالى لأمثال هذه الأحكام ليس لحكمة بل هي لمجرد المشيئة يقول من يقول ويرد ربنا تبارك وتعالى بهذه الآية العظيمة على أمثال هذا القوم وهو إن أحكام الله تعالى ليست لحكمه بل هي لمجرد مشيئته تعالى الحكيم له معلاء أحدهما أنه الحاكم بين خلقه بأمره الكوني وأمره الشرعي في الدنيا والآثرة والثاني أنه المحكم المتقن للأشياء مأخوذ من الحكمة وهي وضع الأشياء في مواضعها فهو سبحانه الحاكم بين عباده الذي له الحكمة في خلقه وأمره لم يخلق شيئا عبثا ولم يشره إلا ما هو عين المصلحة فحكيم فعيل بمعنى فاعل أي حاكم أو بمعنى مفعل أي محكم أي المحكم للأشياء من الإحكام وهو الإتقان فلا يقع في خلقه تفاوت ولا قطور ولا يقع في تدريره خلل ولا قراء والحكمة العليا على نوعين أيضا حصنا بقواطع البرهان إحداهما في خلقه شبحانه نوعان أيضا ليس يفترقان إحكام هذا الخلق إذ في غاية الإحكام والإتقان وصدره من أجل غايات له وله عليها حمد كل لسان والحكمة الأخرى فحكمة شرعه أيضا وفيها ذلك الوصان غاياتها التي حمدنا وكونها في غاية الإتقان والإحسان ففي هذه الآية وهو العليم الحكيم من أسماء الله تعالى العليم والحكيم ومن صفاته تعالى العلم والحكمة لأن كل اسم من أسماء الله تعالى يتضمن صفة ومن تمام الإيمان بأسماء الله تعالى نؤمن بالاسم وأنه لله رب العالمين وأنه من الأسماء الحسنى وأن نؤمن بما تضمنه لسم من الصفات فهنا صفتان أخذنا آتين الصفتين منها بين الاسمين في هذه الآية العظيمة وهو العليم الحكيم فمن أسمائه الحسنى العليم والحكيم ومن صفاته تعالى العلم والحكمة وفي الآية من الفوائد المسلكية أن الإيمان بعلم الله وحكمته يستلزم الطمأنينة التامة لما حكم به من أحكام كونية وأحكام شرعية لصدور ذلك عن علم وحكمة فيزول عن الإنسان الذي آمن بعلم الله وحكمته قلقه النفسي وينشرط صدره ويطمئن قلبه لأنه يعلم أن الله رب العالمين حكم بما حكم به من أحكام فونية وشرعية على مقتضى علمه وعلى مقتضى حكمته لا يصدر شيء من ذلك إلا عن علم وحكمة فيزول عن المؤمن بذلك خلقه وينشرف لذلك صبره ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقوله العليم الخبير يثبت اسمه تعالى الخبير وهو من الخبرة بمعنى تمال العلم ووثوقه والإحاطة بالأشياء على وجه التفصيل ووصول علم الله رب العالمين إلى كل ما خفي وذق من الحسيات والمعنويات وهو العليم الخبير العليم سبق القلام فيه الخبير هو ببواطن الأمور الخبير من الخبرة وهي الإحاطة ببواطن الأمور وكذلك الإحاطة بظواهر الأمور يقال خبرت الشيء إذا عرفته على حقيقته فهو سبحانه الخبير الذي أحاط ببواطن الأشياء وخفايا الأمور كما أحاط بظواهرها فيكون هذا وصفا أخص بعد وصف عام العليم الخبير الخبير هو العليم ببواطن الأمور هذا وصف أخص بعد الوصف العام نقول العليم بظواهر الأمور والخبير ببواطن الأمور فيكون العلم بالبواطن مذكورا مرتين مرة بطريق العموم ومرة بطريق الفصوص لألا يظن أن علمه تعالى مختص بالظواهر وحدها وكما يكون هذا في المعاني يكون في الأعياء فمثلا فنزل الملائكة والروح فيها الروح جبريل وهو من الملائكة فتقول الملائكة ومنهم جبريل وخص جبريل بالذكر تشريفا له ويكون النص عليه مرة مرة في قوله تعالى تنزل الملائكة وجبريل من الملائكة فذكره على وجه العموم ثم خصه مرة أخرى تشريفا له بالذكر والروح فيها والروح جبريل فنص عليه مرتين مرة بالعموم ومرة بالخصوص وفي هذه الآية العليم الخبير من أسماء الله تعالى العليم والخبير ومن صفاته تعالى العلم والخبر وفي الآية من الفوائد المسلكية أن الإيمان بذلك يزيد المرأة خوفا من الله وخشيا سرا وعلنا لأنه إن آمن بأن الله تبارك وتعالى عليم بظواهر أموره وأحواله خبير ببواطن أموره وما أسر وأكن ضميره إذا كان ذلك كذلك فإن العلم بالبواطن يكون قد يذكر مرتين مرة بطريق العموم ومرة بطريق الخصوص وحينئذ إذا آمن المرء بذلك إيمانا صحيحا جازما فإنه لا بد أن يزيد خوفه من الله وأن تزداد خشيته من مولاه ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقوله تعالى يعلم ما يلد في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وكذلك قوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبخط وما يخفى من وراقه الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين وتذلك قوله تعالى وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلم وقوله تعالى ليتالموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما هذه الآيات كلها في تفصيل صفة العلم بعد أن أثبتها بما ذكر قبله من الآيات المكرمات والبينات الشريفات في قول رب الأرض والسماء. فما ذكر قبله في تقرير صفة العلم لله كان على سبيل إثبات الصفة لله رب العالمين وما ذكره الشيخ هنا من الآيات يدل على تفصيل صفة العلم لرب الأرض والسماوات قوله تعالى يعلم ما يلد في الأرض أي ما يدخل فيها من القطر والبذور والكنوز والموت وغير ذلك يعلم ما يلد في الأرض وما يخرج منه أي ما يخرج من الأرض من النبات ومن المعادن وغيرها وما ينزل من السماء من المطر والملائكة وغير ذلك وما يعرض فيها أي وما يصعد في السماء من ملائكة وأعمال وغير ذلك هذه الآية وهي قوله تعالى يعلم ما يلد في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها تفصيل لما سبق من عموم علمه تعالى فمرة ما مر من الآيات يفيد إثبات صفة العلم لله عموما وهنا تفصيل لصفة العلم الثابتة لله رب العالم يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها ما اسم موصول من صيغ العموم يفيد العموم يعلم ما يلد في الأرض يعلم كل ما يلد في الأرض مثل المطر والحب يبذر في الأرض والموت والدود والنم وغيرها وما يخرج منها اسم موصول يفيد العموم وهو من صيغ العموم فيعلم ما يخرج منه هذه الأرض كالماء والزروع يعني ما يتفجر من العيون وما يخرج من الزروع وما يخرج منها من المعادن أيضا وما أشبه وما ينزل من السماء من مثل المطر والوحي والملائكة وأمر الله عز وجل وما يعرض فيها كالأعمال الصالحة والملائكة والأرواح والدعاء وهنا قال وما يعرض فيها يعرج فيها فعدل الفعل بفيه يعرج فيها وفي سورة المعارض قال تعرج الملائفة والروح إليه فعداه بإله تعرج إليه وهنا عد الفعل بفيه يعرج فيها الفعل اللازم من طرق إحالته فعلا متعدية استعمال حرف الجر وهنا عد الفعل بثيه وفي سورة المعادد قبل تعرج الملائكة والروح إليه فعد الفعل تعرج إلى وهذا هو الأصل فما وجه كونه عد بثيه في قوله تعالى يعرج فيها الأصل أن يعدى بإله فاعرج الملائكة والروح إليه هذا هو الأصل وهنا قال تعالى وما يعرج فيها فعد الفعل بفي. فما وجه كونه عدى بفي في قوله تعالى يعرج فيها قال الشيخ الشارق رحمه الله تعالى اختلف نحاة البصرة والكوفة في مثلها فقال نحاة البصرة إن الفعل يضمن معنى يتلاءم مع الحرف وقال نحاة الكوفة بل الحرف يضمن معنى يتلاءم مع الفعل الفعل يضمن معنى يتلائم مع الحرف. هذا ما ذهب إليه نحاة البصر. الحرف يضمن معنى يتلائم مع الفعل. هذا ما ذهب إليه نحاة الكوف. على الرأي الأول، وما ذهب إليه البصريون، وهو أن الفعل يضمن معنى يتلائم مع الحرف. يكون قوله تعالى يعرب فيها مضمناً معنى يدخل يدخل فيها كالظرف والمضروف لأن في لذلك فيضمن الفعل معنى يتلاءم مع ذلك ولا عكس العكس عند نحاة الكوفة وأما عند البصريين فإنهم يقولون إن الفعل لا يضمن معنى يتلاءم مع الحرف والحرف ها هنا في فحينئذ يضمن الفعل يعرض معنى يتلاءم معه ما هو يدخل فيكون هذا الفعل يعرض مضمنا معنى الفعل يدخل فكانه قال تعالى وما يدخل فيه فهذا ما ذهب إليه نحاة البصر وما يعرج فيدخل فيها وعليه يكون في الآية دلالة على أمران على عروج وعلى دخول أما على رأي الكوفيين فتقول الحرف هو الذي يضمن معنى يتلاءم مع الفار فتقول في بمعنى إله ويكون هذا من ذاب التناوب بين الحروف فقال تعالى يعرج فيها كأنه قال يعرج إليها يصعد إليها فيضمن الحرف معنى يتلاءم مع الفعل هذا القول لا تجد إذا أخذت به في الآية معنى جديد وليس فيها إلا اختلاف لفظ إلى إلى لفظ فيه ولهذا كان القول الأول يعني قول البصريين أصح وهو أن مضمن الفعل معنى يتناسب مع الحرف ولهذا نظير في اللغة العربية قال تعالى عينا يشرب بها عباد الله فتقول حينئذ مضمنا الحرف وهو الباء في بها يشرب بها معنى يتلائم مع الفعل يعني يشرب منه فتضمن الحرف معنا بحرف آخر يتناسب مع الفعل ولا عكس العين يشرب منها والذي يشرب به الإناء والكوف فعلى رأي أهل الكوفة نقول يشرب بها الباء بمعنى من أي يشرب منه على رأي أهل البصره يضمن الفعل يشرب معناً يتلاءم مع حرف الباء، والذي يتلاءم معه يروى معلوم أنه لا ريا لا ري بالكسر والفتح مع رواية من الماء ونحوه ريا وريا وروان شرب وشبع لا ريا إلا بعد شرب. فيكون هذا الفعل ضمن معنى غايته وهو الريض ضمن معنى الغاية التي يتحصل عليها المرء من الشرق وهذه الغاية هي الريض وكذلك تقول فيه وما يعرض فيها لا دخول في السماء إلا بعد العروج إليه فيكون الفعل ضمن معنى الغاية في الآية ذكر الله عز وجل عموم علمه في كل شيء بنوع من التفصيل ثم فصل في آية أخرى تفصيلا أرض فقال تعالى في الآية الثانية التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله من الآيات التي ساقها للدلالة على تفصيل علم الله تبارك وتعالى وهي قوله جلت قدرته وعنده مفاتح الغير مفاتح الغيب قيل خزائنه وقيل طرقه وأسبابه التي يتوصل بها إليه وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو فمن ادعى علم شيء منها كفر فمن ادعى علم شيء من مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا هو كفر ويعلم ما في البر يعلم ما في البر أي في اليابس المعمور والقفار من السكان والنبات والدواب وغيرها ويعلم ما في البر والبحر ما فيه من الحيوانات والأحياء وغيرها وما تسقط من ورقة إلا يعلمها من نبات البر والبحر وغير ذلك يعلمها ويعلم زمان سقوطها ويعلم مكان سقوطها على النحو الذي تسقط عليه. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين قوله تعالى وعنده عند الله هذا كما ترى خبر مقدم وتقديم ما حقه التأخير يفيد القصر وعنده لا عند غيره مفاكث مبتدا مؤخر فقدم ربنا تبارك وتعالى ما حقه التأثير وأتى بالخبر مقدما لإفادة الحصر وعنده الضمير يعود إليه جل وعلا وعند الله تبارك وتعالى مفاتح الغيب مفتدأ أي مفاتح مؤخر فيفيد هذا التركيب الحصر والاختصاص، عنده لا عند غيره مفاتح الغيب. وأكد هذا الحصر بقوله لا يعلمها إلا هو ففي الجملة حصر بأن علم هذه المفاتح عند الله وهذا الحصر أتى بطريقتين إحداهما بطريقة التقديم والتأخير وعنده مفاتيح غير هذه طريقة من طرق الحصر عنده لا عند غير لا عند سواه وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو النفي والاستثناء من طرق الحصر أيضا فأتى الله رب العالمين في هذه الآية للدلالة على هذا الأمر على هذا النحو من التأثير ولإثبات أن هذا العلم لا يعلمه إلا هو وأنه مما اختص الله رب العالمين بعلمه وأن أحدا لا يعلم ذلك سواه فأتى بهاتين الطريقتين طريقة التقديم والتأخير وعنده مفاتحه مفاتحه الغير وقدم ما حقه التأخير للدلالة على الحص ثم أكد بالنفي والاستثناء أيضا لا يعلمها إلا هو المفاتح قيل إنها جمع مكتح بكسر الميم وفتح التاء مفتاح المفتاح أو أنها جمع مفتاح لكن حذفت منها ياء مفاعيل فمفاتيح حذفت منها الياء فصارت مفاتيح وهو قليل والمفتاح ما يفتح به الباب وقيل جمع مفتاح لفتح الميم وكسر التاء أيضا مفتح وهي الخزائن فمفاتح الغيب خزائن وقيم مفاتح الغيب أي مبادئ لأن نفتح كل شيء يكون في أوله فيكون على هذا مفاتح الغيب أي مبادئ الغيب فإن هذه المذكورات مبادئ لما بعده وعنده مفاتح الغيب الغيب مصدر غاب يغيب غيبا والمراد بالغيب ما كان غائبا والغيب أمر النسبي لكن الغيب المطلق علمه خاص بالله رب العالم هذه المفاتيح سواء كنا إن المفاتيح هي المبادئ أو هي الخزائن أو المفاتيح لا يعلمها إلا الله عز وجل فلا يعلمها ملك ولا يعلمها رسول فإن أشرف الرسل الملكي وهو جبريل سأل أشرف الرسل البشري وهو محمد صلى الله عليه وسلم فقال أخبرني عن الساعات. قال ما المسؤول عنها بأعلم من الساعة والمعنى أنه لا علم لك بها فلا علم لي بها أيضا فمن ادعى علم الساعة فهو كاذب كافر ومن صدقه فهو أيضا كافر لأنه مكذب للقرآن وهذه المفاتيح فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفاتيح الغيب خمس لا يعلمن إلا الله ثم قرأ هذه الآية <تصفيق> إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تتسواد وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير فنفاثك الغيب خمسة أمور هي هذه التي ساقها النبي صلى الله عليه على آله وسلم لما تلا هذه الآية المقدمة. وأول تلك المفاتح علم الساعة إن الله عنده علم الساعة فعلم الساعة مبدأ مفتاح لحياة آخرة وسميت الساعة بهذا لأنها ساعة عظيمة يهدد بها جميع الناس وهي الحاقة والواقع والساعة علمها عند الله لا يدري أحد متى تقوم إلا الله عز وجل. والثاني من مفاتيح الغيب تنزيل الغيث، لقوله وينزل الغيث. والغيث مصدر ومعناه إزالة الشدة. والمراد به المطر، لأنه بالمطر تزول شدة القحط والجد وإذا كان هو الذي ينزل الغيث، كان هو الذي يعلم وقتا وجوده. والمطر نزوله مفتاح لحياة الأرض بالنبات وبحياة النبات يكون الخير في المرعى وجميع ما يتعلق بمصالح العباد وهنا نقطة فقال وينزل الغيف ولم يقل وينزل المطر لأن المطر أحيانا ينزل ولا يكون فيه نبات فلا يكون غيفا لأن الغيث مصدر ومعناه إزالة الشدة والمراد به المطر الذي تزال به الشدة ويذهب به القحط والجد بأمر الله رب العالم فقال جل قدرته وينزل الغيفة ولم يقل وينزل المطر لأن المطر أحيانا ينزل ولا يكون فيه نبات فلا يكون غيفة ولا تحيا به الأرض ولهذا ثبت في صحيح مسلم عن أبي هغيرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ليست السنة أن لا إنما السنة أن تمطر ولا تنبط الأرض شيئا والسنة القحر هذه المفاتح لا يعلمها إلا الله رب العالم وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ومفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تالياً إن الله عنده علم الساعة ومنه تعلم خرافة الحركية الذي حدد موعدا لقهام الساعة فهذه خرافة كما ترى ومنه تعلم ذلك الخط الذي أخع فيه كثير من المتأكلين بالكتابة وتسويد الشخط ثم يذيعونها بين الناس مزلزلون بها العقابة وينسفون بها القوان وما ياتون إلا بالخط والضلال وبعضهم يأتي بحسابات ما أنزل الله بها من سلطان لكي يحدد قطعا أن الساعة ستكون في عام كذا حتى إن كثيرا من الخلق لما قرأ تلك الصحائف المسودة التي انطوث على الزور والباطل والكذب والمني والخداع كثير من الناس وقع في يأس وقنوط، لأنهم لا يعلمون أصول العقيدة الصحيحة على ما ينبغي أن تعلم، ولو علموا لعلموا أن مبادئ ذلك وأن يسلموا لله رب العالمين علم الغيب، لا يعلم الغيب إلا هو، وأن الله عز وجل عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ومفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة فمن دعا علمها فهو كازر كما قال أهل العلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمه ولأن دبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة قال ما المسؤول عنها فأعلم من الساعة فيات من يدعي أنه يعلم علم الساعة بل يحدد بزمان قاطع لا يستثني بزمان قاطع لا مثنوية فيه عام وقوعها ولم يبق إلا أن يحدد الثانية والدقيقة في ساعتها وإلى الله المشتكى من جهل من جهل العقيدة الصحيحة ومن جهل من جهل الإيمان الحق بقواعده وأركانه وأيضا تعلموا استئاة من يفتات على الله رب العالمين يدعي علم الغيب ويدعي معرفة متى ينزل الغيب من السماء والله رب العالمين قد أخبر فيما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى بهم الغداثة ملتفت إليه فقال أتدرون ماذا قال ربكم الليلة على إخر سماء أي مطر كانت بليل فقال أتدرون ماذا قال ربكم الليلة قالوا الله ورسوله أعلم فقال صلى الله عليه وسلم قال ربكم أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بكافر بالكواكب ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بمؤمن بالكواكب فأخبر الله رب العالمين أن من أسلد هذا الأمر لله رب العالمين أنه لا يعلمه إلا هو ولا يعلم متى ينزل الغيث إلا هو ولا يعلم أن هذا يكون غيفا إلا هو إذا أسند ذلك وأنه لا يقدر عليه إلا هو لله رب العالمين الذي لا يقدر عليه إلا هو كان مؤمنا بالله كافرا بالكواكب ومن عكس عكس له وأيضا علم ما في الأرحام لقوله تعالى ويعلم ما في الأرحام أي أرحام الإناء فهو عز وجل يعلم ما في الأرحام أي ما في بطون الأمهات والأمات الأمهات للعاقل والأمات لغير العاقل يعلم ما في بطون الأمهات من بني آدم والأمات من غيرهم ومتعلق العلم عام بكل شيء فلا يعلم ما في الأرحام إلا من خلقها عز وجل كيف قلت، يقال الآن إنهم صاروا يعلمون الذكر من الأنثى في الرحم، فما تقول؟ يقول الشيخ رحمه الله تعالى نقول إن هذا الأمر وقع ولا يمكن إنكاره لكنهم لا يعلمون ذلك إلا بعد تكوين الجنين وظهور ذكوريته من أنوثته وللجنين أحوال أخرى لا يعلمونها فلا يعلمون متى يوضع ولا يعلمون إذا وضع إلى متى يبقى حيا ولا يعلمون هل يكون شفقا أو سعيدة ولا يعلمون هل يكون غنيا أو فقيرا إلى غير ذلك من أحواله المجهول فماذا علموا إذا الأكثر متعلقات العلم فيما يتعلق بالأجنة مجهول للخلق فصدق العموم في قوله ويعلم ما في الأرحال الرابع من مفاتف الغيب علم ما في الغد وهو ما بعد يومك الغد ما بعد يومك لقوله وما تدري نفس ماذا تتسب غدا وهذا بفتح الكسب في المستقبل وإذا كان الإنسان لا يعلم ما يكسب لنفسه فعدم علمه بما يكسب غيره أو لا لكن لو قال قائل أنا أعلم ما في الغد سألهب إلى المكان الفلاني أو أقرأ كذا أو أزور أقاربي يدعو ذلك الذي قال الله رب العالمين جانبا ويقول قد صنعت جدولا ووضعت مواعيدا وأنا ألتزمها فنقول قد يجزم بأنه سيعمل ولكن يحول بينه وبين العمل حائل ويمنعه عن العمل مانع الخامس علم مكان الموت بقوله تعالى وما تدري نفس بأي أرض تموت ما يدري أي أحد هل يموت في أرض أو في أرض أخرى في أرض إسلام أم في أرض كفر لا يدري هل يموت في البر أو يموت في البحر أو يموت في الجو وهذا شيء مشاهد لا ينكر ولا يدفع وأعلم ما في اليوم والأمس قبله ولكنني عن علم ما في غد عني كما قال زهير بن أبي سلما وليس في العرب سلما إلا له ولا يدري بأي ساعة يموت لأنه إذا كان لا يمكنه أن يدري بأي أرض يموت وهو قد يتحكم في المكان فكذلك لا يدري بأي زمن وساعة يموت هذه الخمسة هي مفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا الله وسميت مفاتح الغيب لأن علم ما في الأرحام مفتاح للحياة الدنيا وما تدري نفس ماذا تكسب غدا مفتاح للعمل المستقبل وما تدري نفس بأي أرض تموت مفتاح لحياة الآخرة لأن الإنسان إذا مات دخل عالم الآخرة وسبق بيان علم الساعات وتنزيل الغيب فتبين أن هذه المفاتيح كلها مبادئ لكل ما وراءها إن الله عليم خبير. ثم قال عز وجل فيعلم ما في البر والبحر هذا إجمال فمن يحصي أدناس ما في البر كم فيها من عالم الحيوان وعالم الحشرات وعالم الجبال والأشدار والأنهار أمور لا يعلمها إلا الله عز وجل والبحر كذلك فيه من العوالم ما لا يعلمه إلا خالقه عز وجل يقولون إن البحر يزيد على البذي ثلاثة أضعاف من الأجناس لأن البحر أكثر من اليابسة قال تعالى وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَاقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا هذا تفصيل ويعلم ما في البر والبحر هذا إجمال وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَاقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا هذا تفصيل فأي ورقة في أي شجرة صغيرة أو كبيرة قريبة أو بعيدة تسقط فالله تعالى يعلمها ويعلم مكان سقوطها وسرعة الريح وعمل الجاذبية ووزنها عندما تقع ثم ما يعتر الأرض عندما تتلقف تلك الورقة كما تتلقف الأم الرؤوم ولدها قد وقع من علو فتمد ذراعيها لا قطة إياه عانية عليه كل هذا لا يعلمه إلا الله وهو لا يتخلف فتسقط الورق في وقت يعلمه سرعة الريح لأنها ستنزل في مكان بعينه لا تتجاوزه فالريح تؤثر فيها ووزنها والجاذبية كل ذلك يؤثر فيها والموضع الذي اتقى عليه أتستقر عليه أم تنزلق عنه أتستقر عليه أم تقى عليه وهذا محسوب في كتاب مبين لو اختل قامة القيام لأنه لو تحرك الذرة من موضعها بإرادة الله تبارك وتعالى لها أن تتحرك اختلالا لقامة القيام وانهدم النظام كله فحينئذ عندما تقع تستقرها هنا أم تنزلق عن هذا الموضع لتستقر في موضع لا لابد أن تستقرها هنا أولا فتقعها هنا وزنا وهذا الوجن محسوب لما في الأرض وما على الأرض وما بداخل الأرض مما لا يعلم وزنه إلا الله تبارك وتعالى فتقع تناسب يقع في هذه الأرض ومن أجله يجعل الله رب العالمين هذا الاستقرار الذي يترى وما تسقط من ورقة إلا يعلمه جاءت ما النافية ومن الزائدة يكون ذلك نصا في العمور لأن نكرت في سياق النفي أو النهي أو الشرط من صيغ العموم. النكرة في سياق النفي وفي سياق النهي وفي سياق الشرط تفيد العموم. المثال للنكرتي في سياق النفي وما كان معه من إله وما كان معه من إله. والنكرت في سياق النهي. فلا تدعوا مع الله أحد النكرة في سياق الشر وإن أحد من المشركين سجارة فأديره حتى يسمع كلام الله وإن هذا شر أحد نكرة في سياقه فهذا يدل على العموم فلا تدعوا مع الله أحد هذا نهى وأحد نكرة في سياقه فهذا يفيد العموم النف وما كان معه من إله من إله نكرة وقعت في هذا السياق وما كان معه من إله وما تسقط من ورقة إلا يعلمها فما النافية ومن الزائدة جاءت هكذا ليكون ذلك نصا في العموم أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم الورقة التي تخلق يعلمها من ذات أولى لأن عالم ما يسقط عالم بما يخلق سبحانه وتعالى سبحانه انظر إلى سعة علم الله تعالى كل شيء يكون فهو عالم به حتى الذي لم يحصل وسيحصل فهو تعالى عالم به بل إن الله تبارك وتعالى يعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يقول يعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يقول فالغلام الذي أمر الخضر يعني يقلع رأسه إن هذا لو ظل حيا لارهق أبويه طغيانا وكفرا وهذا لم يقع ولكنه لو كان فسوف يكون كذلك فيعلم ما لم يكن لأنه لم يكن ما لم يكن لو كان كيف كان يكون فعلمه محيط تامل شامل تام يقول جلت قدرته ولا حبة في ظلمات الأرض لا حبة صغيرة لا يدركه الطرف في ظلمات الأرض إلا ويعلمها الله عزوجل هذا الحب الذي لا يعلم عدده إلا الله يعلمه وهو خالقه ويعلم ما يحدث فيه من يبوسة ورطوبة ولا رطب ولا يابس فيكون الحب يابسا ثم يلقى في ظلمات الأرض فيصير رطبا يعلمه يابسا ويعلمه رطبا ويكون رطبا ثم يصير يابسا عند النضج فيعلمه رطبا ويعلمه يابسا هذا جزيء من الماء يدخل فيصير به الشيء اليابس رطبا يعلمه ويعلم ما تكون هذا الجزيء من ذراته ويعلم ما اشتملت عليه الذره مما هو في نواتها وما يدور في تلك النواة من شحنات سالبات يعلم ذلك كله. في حركته في دورانه في سكونه في بقائه رطبا ويابسا ولا حبة في ظلمات الأرض لا يدركها الطرف في ظلمات الأرض ويعلمها الرب عز وجل ظلمات جمع ظلمة فلنفرض أن حبة صغيرة غائصة في قاع البحر في قاع البحر في ليلة مظلمة مطيرة فظلمات أولا طين البحر وثانيا ماء البحر لأن ماء البحر في الأعماق في ظلمة كاملة وثالثا المطر ورابعا السحاب وخامسا الليل فهذه خمس ظلمات من ظلمات الأرض ومع ذلك هذه الحبة يعلمها الله رب العالمين ويبصرها عز وجل ولا رطب ولا يابس هذا عام فما من شيء إلا وهو إما رطب وإما يابس ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين في كتاب بمعنى مكتوب مبين أي مظهر وبين لأن أبان تستعمل متعديا ولازما أي هو فعل يستعمل متعديا ويستعمل لازما فيقال أبانا الفجر بمعنى ظهر الفجر ويقال أبان الحق بمعنى أظهر الحق والمراد بالكتاب هنا اللوح المحفوظ كل هذه الأشياء معلومة عند الله سبحانه ومكتوبة عنده في اللوح المحفوظ لأن الله لما خلق القلم قال له اكتب قال القلم ماذا اكتب قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة وهذا رواه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم وصححة وأخرجه البيهقي في الأسماء والصفات والآجري في الشريعة وابن أبي عاصم في السنة والحديث صححه الشيخ الإمام الألباني ورحمه الله في السنة بتخريجه وتعليقه وكذلك في الصحيح قال الله رب العالمين لما خلق القلم قال له اكتب قال ماذا اكتب قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة فكتب في تلك اللحظات ما هو كائن إلى يوم القيامة ثم جعل سبحانه في أيدي الملائكة كتبا تكتب الملائكة ما يعمله الإنسان لأن الذي في اللوف المحفوظ قد كتب فيه ما كان يريد الإنسان أن يفعل. والكتابة التي تكتبها الملائكة هي التي يجزى عليها الإنسان ولهذا يقول الله عز وجل ولنبلو أنكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين وهو يعلم سبحانه وتعالى قبل أن يبلوهم ولكن ولنبلو أنكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين كتب الله رب العالمين في اللوح المحفوظ بسابق علمه وإحاطته وكماله ألا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير كتب ما سيختاره الإنسان فيما كلفه الله رب العالمين وجعل له فيه اختيارا يعلم الله رب العالمين اختيارا من قبل أن يخلق بل لما خلق الله رب العالمين القلم قال له اكتب قال ما اكتب قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيام فهذا مكتوب في اللوح المحفوظ. وعندما يعمل العبد عملا تكتب الملائكة عملا هذه الكتابة التي تكتبها الملائكة هي التي يجزى عليها الإنسان ولهذا يقول الله عز وجل ولنبل ونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين أما علمه السابق بأن عبده فلانا سيصبر أو لا يصبر فهذا سابق من قبل لكن لا يترتب عليه الثواب والعقاب فهذا العلم مكتوب قبل أن يخلق الله رب العالمين الإنسان هذا مكتوب عند الله رب العالمين في اللوح المحفوظ وأما ما يكتب في صحائف الأعمال فهو ما يترتب عليه الثواب والعقاب يعني حتى يقع من العب وهو موافق لما علم الله رب العالمين من قبل علمه من قبل فكتب ويأتي فعل العبد وقوله موافقاً للذي علمه الله رب العالمين من قبل فكتبه أما ما جعل له فيه اختياراً فقد جعل له فيه اختياراً ولم يجبره عليه وإلا لن تفت الحكمة ولوصف الله رب العالمين وله وصفة العدل بالجور والظلم وحاشا وكل يعني الله رب العالمين لو أجبر الإنسان على المعصية ولم يجعل له اختياراً ولا مخرجاً ثم بعد ذلك يعاقبه على ما وقع فيه من المعصية وقد أجبره على الوقوع فيه يكون قد ظلم وأيضا يكون هذا الظن طاعلا في الحكم لأن الله رب العالمين عندما يوفق العبد للطاعات إذا كان قد أجبره على فعل الطاعات ثم يثيبه فما الحكمة في هذا إذا كان قد أجبره على أن يأتي بتلك الطاعات ثم بعد ذلك يثيبه على ما أجبره على فعله هذا يكون فعلا في الحكم وأما ربك تبارك وتعالى إن ما جعل للعبد فيه اختيارا فإنه بمشيئة الله رب العالمين وفعل العبد من خلق الله رب العالمين مخلوق لله رب العالمين على ما هو التفصيل في مبحث القضاء والقدر وخلق أفعال العباد ثم ساق شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الآية الثالثة وهي قوله تعالى وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه أي لا يكون حمل ولا وضع إلا والله عالم به فلا يخرج شيء عن علمه وتدبيره فيعلم سبحانه في أي يوم تحمل الأنثى وفي أي يوم تضع حملها ونوع حملها هل هو ذكر أو أنفى كل ذلك يعلمه الله رب العالمين ويعلم ما في الأرحام وما تحمل من أنفى ما نافية وأنفى فاعل تحمل لكنه معرض بضمة مقدرة على آثرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد من أنفى فالمحل مشغول بحركة حرف الجر هنا وهو من وما تحمل من أنثى أنثى هذه عند تعرابها تقول هذه فاعل تحر فبماذا تغرأ تقول معربة بضمة مقدرة على آخرها يعني هذه اللاظنة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد، ومنع منها أيضا الألف المقصورة لأنه لو لم يكن ها هنا أصلا حرف جر سواء كان زائدا أم لم يكن زائدا ما ظهر أيضا على الألف المقصورة حركة فهذا كما ترى تسمحه هذا تسمح نعم معرب بضمة مقدرة على آخر منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزاء. لو لم يكن هنا حرف جر سواء كان زائدا أم لم يكن أيمكن أن تظهر الضمة كانت ستكون مقدرة أيضاً فحرف الجر ليس هو الذي منع من الظهور بل منع من الظهور شيء آخر وفي غير هذا إذا لم يكن الاسم مختوما بألف التأنيث المقصورة فإنه أيضا يكون لامتناع لامتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد هي قاعدة هنا إشكال كيف تقول زائد وليس في القرآن زائد حرف الجر الزائد كيف يكون زائد ففي القرآن زائد زائد من حيث الإعراب أما من حيث المعنى فهو مفيد وليس في القرآن شيء زائد لا فائدة منه ولهذا تقول هو زائد زائد بمعنى أنه لا يخل بالإعراب إذا حذف زائد حيث المعنى يزيد فيه بحرف الجر الزائد هل في القرآن زائد؟ زائد من حيث الإعراب لأنه لا يخل بالإعراب إذا حذف فإذن كأنه قد زاد وأيضا زائد من حيث المعنى يزيد فيه وقوله من أنثى يشمل أي أنثى سواء آدمية أم حيوانية أخرى الذي يحمل حيوانا واضح أنه داخل في الآية كبقرة وناقة وشاة وما أشبه ويدخل في ذلك الذي يحمل البيض أيضا كالطيور لأن الغيض في جوف الطائر حمل وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلم فابتداء الحمل بعلم الله وانتهاؤه وخروج الجنين بعلم الله عز وجل ثم ساق شيخ الإسلام الآية الرابعة في تفصيل علم الله تبارك وتعالى والآية قوله تعالى لتعلموا أن الله على كل شيء قبيه وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلَّمًا لِتَعْلَمُونَ أَلَّامُ لِتَعْلِمُونَ لأن الله قال الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلم أن الله على كل شيء قديم فقد خلق هذه السماوات السبعة والأراضين السبع وأعلمنا بذلك لنعلم هذه هي العلم أن الله على كل شيء قدير كماله كماله وكمال من أعطى الكمال بنفسه أولى وأجر عند ذي العرفان يكون قد أعطى الكمال وما له ذاك الكمال أذاك ذو إمكاري أ يكون إنسان سميع مبصر متكلما بمشيئات وبيان وله الحياة وقدرة وإرادة والعلم بالكلي وبالأيام والله قد أعطاه ذات وليس هذا وصته فعذب من المثال فله الكمال سبحانه وتعالى في جميع صور ثمن وله القدرة والقدرة وصف يتمكن به الفاعل من الفعل بدون عجز فهو على كل شيء قدير يقدر على إنجاد المعدوم وعلى إعدام الموجوم السماوات والأرض كانت معدومة فخلقها الله عز وجل وأوجدها على هذا النظام البديل وأن الله قد أحاط بكل شيء علم بكل شيء الصغير والكبير والمتعلق بفعله والمتعلق بفعل عباده والماضي واللاحق والحاضر. كل ذلك قد أخاط الله سبحانه به علم. وذكر الله عز وجل العلم والقدرة بعد الخلق. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. وأن الله قد أخاط بكل شيء علم. فذكر العلم والقدرة بعد الخلق. لأن الخلق لا يتم إلا بعلم وقدرة ودلالة الخلق على العلم والقدرة من باب دلالة التلازم وقد سبق أن دلالات الأسماء على الصفات ثلاثة أنواع المطابقة والتضمن والوزو وقد مر ذكر ذلك وتفصيل. ثم ساق الشيخ الشارح رحمه الله تعالى تنبيها وهو تنبيه حسن للذين يقرؤون في كتب التفسير ويقرؤون في الشروح ويقرؤون في التواريخ من غير ما تميز فذكر الشيخ تنبيها قال ذكر السيوطي في تفسير الجلالين عط الله عنا وعلي الجلال السيوطي والجلال المحلي كتب أحدهما قدرا ولم يتم فأتم الآخر فسمي التفسير بتفسير الجلالين جلال الدين السيوطي وجلال الدين المحل أعطى الله تبارك وتعالى عنهما فذكر السيوطي أعطى الله عنه وعنه في آخر سورة المائدة ما نصه وخص العقل ذاته تعالى فليس عليها بقادر أي فليس الله تبارك وتعالى على ذاته بقادر قال وخص ذلك العقل فخص العقل ذاته فليس عليها بقادر ذكر ذلك في آخر سورة المائدة كأن الصلوطية يريد أن يقول أي لا تتعلق بها قدرته تعالى لأن القدرة تتعلق بالممكنات فقط لا بالواجب ولا بالمستحيل يقول القدرة لا تتعلق بالمستحيل القدرة لا تتعلق بالمستحيل يقول ولا تتعلق بالواجب أيضا فكأنه يريد أن يقول عفى الله عنه لا تتعلق بها قدرته تعالى أي لا تتعلق بذاته تبارك وتعالى قدرته تبارك وتعالى لأن قدرته لا تتعلق إلا بالممكنات وحده ولا تتعلق لا بالواجب ولا بالمستحيل كأنه يريد أن يقول الله تعالى واجب الوجود وحده وما قصد السيوطي نفيا لا يخطر على بار عامة الناس بالفطرة بل ما ذكره فيه إثارة شكوك وأفكار قد تكون وخيمة أي وفيه إثارة أفكار قد تكون وخيمة عاقبة فلا داعي إلى تقصيص ما لا خصوص له في الواقع ولا فائدة فيه فالعموم في قوله تعالى وهو على كل شيء قدير في آخر المائدة وهو على كل شيء قدير العموم لا خصوص له لأن المراد به ما سوى الله وهو على كل شيء قدير هذا العموم لا خشوص له لا لأن المراد به ما سوى الله فالعقل لا يدخل ذات الله تبارك وتعالى العلية ها هنا حتى يضطر العقل إلى نفي ذلك كما قال السيطي عفى الله عنه وقص العقل ذاته تعالى فليس تعالى عليها بقادر فهذا ما لا فائدة فيه لا داعي إلى تخصيص ما خصوص له في الواقع ولا فائدة فيه العموم في قوله تعالى وهو على كل شيء قدير لا خصوص له لأن المراد به ما سوى الله فلا تدخل ذاته العلية تحت العموم لتخصيصها بعد ذلك بالعقل وللطرار العقل إلى أن يخصصها كما ذكر عطى الله تبارك وتعالى في تفسير الجلالين في آخر صورة المائدة عند قوله تعالى وهو على كل شيء قدير هذا الكلام محصل العقل ذاته فليس عليها بقادر هذا الكلام ناقشه الشيخ صالح رحمة الله عليه وقال نناقش هذا الكلام من وجهين الوجه الأول أنه لا حكم للعقل فيما يتعلق بذات الله وصفاته بل لا حكم له في جميع الأمور الغيبية وظيفة العطل فيها أي في الأمور الغيبية التسليم التام وأن نعلم أن ما ذكره الله من هذه الأمور ليس محالا ولهذا يقال إن النصوص لا تأتي بمحال وإنما تأتي بمحار أي بما يحير العقول لأنها تسمع ما لا تدركه وما لا تتصوره. والوجه الثاني قوله فليس عليها بقادر هذا خطأ عظيم كيف لا يقدر على نفسه وهو قادر على غيره فكلامه هذا يستلزم أنه لا يقدر أن يستوي ولا أن يتكلم ولا أن ينزل إلى السماء الدنيا ولا يفعل شيئا أبدا وهذا خطير جدا لكن لو قال قائل لعله يريد خص العقل ذاته فليس عليها بقادر يعني لا يقدر على أن يلحق نفسه نقصا لا يقدر على أن يلحق نقصا بنفسه قلنا إن هذا لم يدخل في العموم حتى يحتاج إلى إخراج وتخصيص لأن القدرة إنما تتعلق بالأشياء الممكنة لأن غير الممكن ليس بشيء لا في الخارج ولا في الذهن، فالقدرة لا تتعلق بالمستحيل بخلاف العلم فينبغي للإنسان أن يتأدب فيما يتعلق بجانب الربوبية لأن المقام مقام عظيم والوالب على المرء نقره أن يستسلم ويسلم إذا نحن نطلق ما أطلقه الله ونقول إن الله على كل شيء قدير بدون استثناء بهذه الآيات من صفات الله تعالى إثبات عموم علم الله على وجه التفصيل وإثبات عموم قدرة الله تعالى والفائدة المسلكية من الإيمان بالعلم والقدرة قوة مراقبة الله تبارك وتعالى والخوف منه جل وعلا والآيات تدل على أنه سبحانه عالم بعلم هو صفة ذاتية له سبحانه خلافا للمعتزلة الذين نفوا صفات الله تعالى فمنهم من قال إنه عالم بذاته وقادر بذاته لا بصفة عالم بذاته قادر بذاته سميع بذاته بصير بذاته فنفوا الصفات وألحقوا ذلك بالذات من غير ما إثبات الصفات، ومنهم من فسر اسماءه بمعانٍ سلبية، فقال عليم معناه لا يجهل، وقادر معناه لا يعجز. وهذه الآيات خدمة عليهم، فقد أخبر فيها سبحانه عن إحاطة علمه بحمل كل أنتى ووضعها، من حيث المتى ومن حيث الفيف، كما أخبر عن عموم قدرته وتعلقها بكل ممكن وعن إحاطة علمه بجميع الأشياء وقد قال الإمام عبد العزيز المكي لبش المريسي المعتزل وهو يناظره في مسألة العلم إن الله لم يمدح في كتابه ملكا ولا نبيا مرسلا ولا مؤمنا تقيا بنفي الجهل لم يمدح في كتابه ملكا ولا نبيا مرسلا ولا مؤمنا تقيا بنفي الجهل عنه ليدل على إثبات العلم له لم يمدح ربنا أحدا ممن يمدح بالعلم بنفي الجهل عنه يثبت بنفي الجهل عنه العلم له وإنما مدحهم بإثبات العلم لهم فنتف بذلك الجهل عنه مدحهم بإثبات العلم لا بنفي الجهل يثبت العلم وإنما مدحهم بإثبات العلم فنتف الجهل فمن أثبت العلم نف الجهل ومن نفى الجهل لم يثبت العلم من نف الجهل لم يثبت العلم وأما من أثبت العلم فقد نفى الجهل والدليل العقلي بعد أن سيق الدليل النقلي على علم الله تبارك وتعالى مجملا ومفصل سيق الدليل مجملا ومفصل على إثبات العلم لله رب العالمين هي صفة من صفات الله تعالى ثم على وجه التفصيل في الآيات الأربع التي ساقها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى والدليل العقلي على علمه تعالى أنه يستحيل إيجاده الأشياء مع الجامل لأن إيجاده الأشياء بإرادته والإرادة تستلزم العلم بالمراد إيجاد الأشياء بالإرادة والإرادة تستلزم العلم بالمراد ولهذا قال سبحانه لا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير والإرادة هي توجه القدرة لاختيار واحد من الممكنات في الممكن ولا يكون ذلك إلا على مختبى العلم يعني الإنسان يمكن أن يكون ذكرا ويمكن أن يكون أنفا ويمكن أن يكون صحيحا ويمكن أن يكون مشوها ويمكن أن يكون طويلا ويمكن أن يكون قصيرا ويمكن أن يكون أبيض البشرة أو أسودها أو أحمرها ويمكن ويمكن ويمكن في هذه البدائل تخصيص واحد من هذه البدائل لا يكون إلا بتوجه القدرة على مقتضى الإرادة على مقتضى العلم فهذا الذي تراه هذا التنوع على هذه الدقة لا يمكن أن يكون بغير علم. هذا دليل عقلي. يوجد الأشياء بإرادته. الإرادة تستلزم العلم بالمراد. ولهذا قال سبحانه: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ولأن المخلوقات فيها من الإحكام والإتقان وعجيب الصنعة ودقة الخلق ما يشهد بعلم الفاعل لها. لامتناع صدور ذلك عن غير علم. ولأن من المخلوقات من هو عالم؟ والعلم صفة كمال. فلو لم يكن الله عالماء لكان في المخلوقات من هو أكمل منه وكل علم في المخلوق إنما استفاده المخلوق من خالقه وواهب الكمال أحق به وثاقد الشيء لا يعطيه وأنكر الفلاسفة علمه تعالى بالجزئيات وقالوا إنه يعلم الأشياء على وجه كلي ثابت وحقيقة قولهم أنه لا يعلم الشيء فإن كل ما في الخارج هو جزئي كما أنكر الغلاة من القدرية علمه تعالى بأفعال العباد حتى يعملها العباد فوهما من منهم أن علمه بها يفضي إلى الجبر وقولهم معلوم البطلان بالضرورة في جميع الأبيان قد يشكل عليه أن الغلاة من القدرية أنكر العلم بأفعال العباد حتى يعملوها أنكروا علم الله بأفعال العباد حتى يعمل العباد تلك الأعمال أنكروا ذلك توقما منهم أن علمه بها يضي إلى الجب ويكون عندك أنت قد رسخ قبله أن القدرية هم الذين يقولون بأن الأمر لازم حك ضرب تلازب لا يخلص منه إنسان هذا ليس هو القول بالقدر هذا هو القول بالجبر الذين يقولون هذا هم الجبرية يقولون إن الإنسان مجبور على فعل ما يفعل مجبور لا يمكن أن يخرج عن فعل ما يفعل هو مجبور على فعل ما يفعل هذا قول الجبرية وأما القدرية فإنهم ينفون علم الله تبارك وتعالى السابق بأفعال العباد ويقولون الأمر أنف بمعنى أن العبد يعمل العمل لا يعلمه الله رب العالمين. لماذا؟ يقولون لأنه لو علمه قبل أن يعمله ثم أقره عليه يكون حينئذ قد أجبره عليه. فقولهم بنفيهم مخافة أن يضي اعتقادهم لو أنهم أثبتوا العلم السابق لله رب العالمين بأفعال العباد إلى القول بالجبر. فوقعوا في هذه البدعة العظيمة التي لما سمع بها ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال أخبروهم أني بريء منهم وأنهم براءاء مني فتبرأ الصحابة رضوان الله عليهم من القدرية فما تبرأوا من جميع البدع رضوان الله عليهم نسأل الله رب العالمين أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن نزيدنا علما وهو على كل شيء قدير وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم